والآن مع آفة سد الصحابة رضي الله عنه أحبتي في الله وحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما زلنا نتحدث في سلسلة حلقاتنا هذه عن آفات اللسان والآفة التي سوف نتحدث عنها اليوم آفة جد خطيرة وآفة يعني والعياذ بله رب العالمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الذي ابتلي بها. وأن يرجع ويتوب ويقوب إلى الله عز وجل قبل أن يخرج من هذه الدنيا يعني ما زال أو ما تزال هذه الآفة موجودة في رساله هذه الآفة هي سب أحد من أصحابي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم جميعا إخوة الإسلام كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عاد بي وليا فقد آذنته بالحرب تخيل أمن إن لم يكن الصحابة هم أولياء الله عز وجل فلا ولي لله بالأرض إذا كان الإمام الشفعي يؤول ويفسر هذا الحديث يقول من عاد بي وليا فقد آذنته بالحرب قال أولياء الله هم العلماء وإذا كان علماء ليس بعولياء لله فلا ولي لله في الأرض فما بالك بصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يحذر ويقول فيما اخرجه مسلم والبخاري المسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفة وقال الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غاضا بعد فمن احبهم فبحبي وحبهم ومن ابغضهم فببغضي فبغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذا الله ومن آذ الله أو شك أن يأخذه لأن يعني قضية أن تحذف غرض يعني يعني أن يسبهم ويسب الصحابة لعزب بالله أو أن يفتر عليهم أو يعيبهم أو يكفرهم أو يجتر عليهم أو يقول أنهم غير عدود وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله, الله في أصحابه يعني هذا تحذير وهذا إنذار خطير من النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أنت محذرا النار النار أي احدى النار لا تتخذون يعني الغرضا من بعد هذا كلام خطير لأن بعض الناس قد يقود دون أن يدري بالسب والطعم ولعايده الله رب العالمين في أصحاب رسول الذين أيدوا والذين تحملوا المشاق معه والذين آمنوا به وعنصروا ونصروا ووقفوا بجواره وواسوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم فإنما يعني الذي يتعرض لسبهم ل فإنما تعرض لسخط الله و وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يعني كفاءهم كرامة أن الله قد اختارهم ليكونوا يعني نصرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين تسابقوا وسابقوا إلى الإيمان وإلى مجاهدة الكفار ونشر الدين و أعلم كلمة الله سبحانه وتعالى وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين أظهروا شعائر الإسلام في العالم وهم الذين علموا الناس الفرائد والسنة وفضلهم لا ينكره إلا فاسق يعني منحرف في عقيدته وفي فكره وفي دينه لأن لو لا هؤلاء الغر الميامين ملائكة البشر ما وصل إلينا من الدين أصلا لا فرع كما يقول أهل العلم ولا علمنا من الفرائض ولا من السنة لا سنتنا لا فرضا ولا بلغنا من الأحاديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يعني ولا حديث واحد أنه هو الذين بلغوا عن الرسول ده عليه السلام والسلام ولذلك من يمعن في الصحابة فقد مرخ من الدين وخرج كما يخرج السهم من الرمية ويخرج من ملة الإسلام لأن الإنسان الذي يصب أحد الصحابة إنما بهذا يظهر عن ما في قلبه بمكرنات حق هو سوء في قلبه نحو أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الرسول يبين يقول إن الله اختارني واختار لي أصحابي فإذا هم خيرة الله عز وجل الله الذي اختار صحابته اختار الصحابة الحبيب يعني ليعوذل صاحبه وليؤازره وللرسلوه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصحارا فمن سب ابو فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا يعني لا نقله ولا فرطه فسب اصحابي يعني بعض الصحابه عن رواه غنص قال انس واد طبعا قال اناس من اصحاب الرسول ده ان نسف يعني قال من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ولذلك في روايه ان الله اختارني لي اصحابي وجعل لي اصحابا واخوانا واصهارا قوم بعدهم يعيبونهم وينقصونهم فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم سبحان الله يعني من يسب الصحابة يجب علينا ان يعني لا نواكله لا نجالسه لا نشاربه لا نزوجه وان كان مسلمة لا يتزوج من بناتنا انما لا نصلي عليه ان نصب الصحابة ولا نصلي معهم في في الاماكن التي يصلون فيها ولذلك مما رواه مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذكر اصحابي فامسكوه واذا ذكر النجوم فامسكوه واذا ذكر القدر فامسكوه يعني انظر الى مقام صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم طبعا الكلام عن الصحابة كلام طول شرف هو عن مناقبهم واخلاقهم و... ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وافضلهم طبعا العشر المبشرين بالجنة ويطار راشدين الذين شاهد الرسول لهم بالخيرية والبدريين منهم والذين يعني بشره ابن البيت وصلم في الجنة غير العشرة اشتقت الجنة الى عمار يا بلال اخبرني ما دخلت الجنة مرة الا وسمعت حفيفا عليك فيها فاخذ هذا الكلام لمنذين يسعد في الجنة ابن معاذ هل ينوم من هذه المناديد او من هذا الحريض إذا كل هذا ينم عن مكانة الصحابة عليكم بسنة دي وسمة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعدوا عليها بالنواجد وياكم ومحدثات الأمور هذا أبو بكر الذي يعني لما تكلم مصطح ابن وثافة الذي كان يوثم عليه وتكلم وشارك في موضوع حديث الإفك رياذ بالله رب العالمين ورمو السيدة عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم بده الصديق بالفاحشة ونزل القرآن ليجريها في قضية حديثة الإفك وامتنع أبو بكر عن الانفاق على عن على مستحالة الذي شارك مع المنافقين في الحديث والخوضة في عرض عائشة فلما نزلت الآية وليأتلئوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربة والمساكين وليعفو لي الصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم في صوت النور فقال أبكر والله أحب أن يغفر الله لي إذا هذه ما كانتهم فأبي بكر مثلا يعترفه رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه إلا تنصره وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثالثين الثمان في الغار إذ يقول صاحبه لا تحسب إن الله معنا ونزل في قول الله الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هو المتقون هذا كان في أبي بكر وانظر إلى عمر وكيفه نصر الاسلام انظر لعثمان وكيف جهز جيش العسرة وكيف زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين واحدة والاخرة فلما ماتت الثانية قال مطيبا خاطره لو كانت عندنا الثالثة لما زوجناها الا لعثمان ابن عفان انظر الى علي ابن ابي طالب الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم انت مني منزلة هون بالنسبة الموسى غير انه لا نبي بعض انت اخي الدنيا والاخرة ليرفع إلى سعد رضي الله عنه ويقول هذا خالي فليريني أحدكم خاله كل هذه العظمة في هؤلاء الذين كان الواحد منهم يضع التمرة في فم أخي فيرد حلاوتها في فمه هو مدح الله عز وجل كل الفريقين المهاجرين والأنصار لما آخى الله بين المهاجرين والأنصار انظر ماذا صنعوا يحبون من هاجر إليهم ولا يدوا في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذه المعاني الجيدة هذه المعاني الجميلة هذه المعاني العظيمة التي رأيناه في خلق صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني ما علينا إلا أن نتأسى بهم لكن حذار من أن يسبهم إنسان حذار من أن يخوض فيهم إنسان لأنهم الذين آبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وآزروا وعزروا واتبعوا النور الذي منزل مع فإخوة الإسلام وأحباتي في الله يعني حاضروا من الخوف في الصحابة وفي سيرتهم بل هم الصفوة المنتقى الذين اختارهم الله عز وجل لأصحابه رسول الله وينقلوا لنا هذا الدين ويوصلوه لنا كان كل واحد منهم نسخة مصحفية نسير على قدميه فيعني الذين يخوضون ويسبون والعيادة بالله رب العالمين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهايتهم وسوء خاتمة عند الله معلوما إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى أحباتي في الله حقيقة الأمر إن موضوع سب الصحابة هذا والعياذ بله رب العالمين يعني يجب أن يسارع من يصنع هذا الأمر إلى التوبة والنزوع والعودة إلى الله والتكفير عما مضى عسى رب العباد سبحانه وتعالى ان يتوب علينا جميعا رضي الله عن صحابة رسول الله والحقنا بهم في مقعد صدق عند مليك المقتدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه